Yeah. <laughs> ليه يا قلبي ليه بتحلتني ليه أخب الحجاية وداري علي ليه يا قلبي ليه بتحلتني ليه أخب الحجاية وداري علي موسف لو شاز حبي شبابي وحب اللي خدني من اهلي وصحابي موسف لو شاز شبابي وحب اللي خدني من اهلي وصحابي وازاي بس داري وازاي يبقى داري واتشوه خيلي زي بس داري هو زي بغاري هو تشوعي ليه ليه, ليه يا قلبي ليه, ليه بتحلفني ليه لا خبي بحبه يا قلبي واحلف إنه أول وآخر حبايا لا مش خبي بحبه يا قلبي واحلف إنه أول وآخر حبايا وديني حقوله كلامك ذا كله شوف حتعمليه سيني هقوله كلام ذا كله شوف هتعملي ليه يا قلبي ليه بتحلبن ليه ليه يا Ull. حبه لكن عمليه يا قلبي بحبه ومغلبني حبه لكن عمليه ليه يا قلبي ليه بتحلبني